على حصريا على أمغامي حصريا على أمغامي سريع على انغامك حصريا على أمغامي <تصفيق> انا لازم ادلهي وانا بعرف صبر الشاي للمي بالغربه